بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وهم اولياء ااتون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاء وَقَدْ كَفَرَ بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ صَدَقْتُمْ جَاءَكُم مِّنْ سَدِيدٍ وَابْتِغَاءَ أَمْرٍ ضَائِقٍ تُشيرون إليهم بالوده وانا اعلم بما اخفيت وما اعلمتم ومن يفعل منكم فقد غلشوا اشديد اي يسقفوكم يكونون لكم اعدا او يبسطون اذا يكن ايديهم وانشتهم بالشره ويدستون اذا يكن ايديهم وانشتهم بالشره ان ود لم تكفلن لن تنسى الارحامكم ولا بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ فَشَرَّهُ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عادَةٌ وَالْبُغْضُ وَبَدَا لَكُم أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَإِنَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ قَوْلَ لَا تَبِعُونَهُمْ فَيَفْتِنُوكُمْ وَمَنْ يُفْتِنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا إِنَّكَ أَنْتَ تَرْعَى الَّذِينَ هُمْ حَقًّا